الدرس الاول جمل للتمرين باب البيت كبير ابواب البيت كتيرة بواب البيت موجود لا بواب البيت مش موجود هو راح يشتري عيش أبوك فين؟ أبويا في البيت الكبير وأخوك فين؟ أخويا في البلد وأختك فين؟ أختي راحت تجيب كتاب مين اللي خرج من البيت؟ اللي خرج من البيت أخويا وأختي انت بتحب الخوخ؟ ايوة انا بحب الخوخ واخوي وختي بيحبوا الخوخ رخرين مين كتب الجواب ده؟ امي كتبتم باره ده خط مين؟ ده خط امي ده خطها جميل هي كتبت لك جواب طويل ولا أصير هي كتبت لي جواب أصير وفين أختك الصغيرة بقى والله مسكينة داخت ودخلت الفرش ونامت مين دق الجرس دلوقتي واحد ضيف جه يشوفنا وجايب معاه أزهار هو قريبك لا هو مش قريبي